الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المال الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضضه لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبورة وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعذب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فانق الإصباح ومبدد الظلمات والنظر إلى وسه الكريم نهاية الغايات يسمع دبيب النملي وخافي الهمسات لا تختلط عليه اللغات يسمع ضجيج الأصواف على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاء الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفال المستغفرين ولا بتوبة التائبين أحمده حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه لا أحصي ثماء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام على الصادق الأمين الرسول الكريم المبلغ عن رب العالمين سيد الأولين والآخرين وذرة ولد آدم أجمعين عليه وعلى أصحابه وآله وذريته أصدر صلاة وأزكى تسليم عباد الله في وقائع الدهر فوائد وفي أحداث التاريخ عبر وفي جيد الزمان قنائد وفي حياة البشرية أماجد صنعوا التاريخ وفرضوا أنفسهم وعاشوا حياة كريمة وصاروا للناس قدوة يرتاد الناس سيرهم ويتكلم الناس, ويتكلم الناس عن مواقفهم وجرة هؤلاء جميعا بل وعز البشرية وفخرها والتاريخ عليه عالى ولا يستطيع التاريخ بوقائعه المحدودة وأحداثه المنظورة وحروفه المعلومة ولغته المعهودة أن يوفيه حقه إنه سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياة في قل من المال وفي ذخر من الفخار والعز والقيم والمبادئ فترك للناس إرساء وعاش حياة لا تستطيع العبارة ولا الكلمة ولا الموقف أن يحيط, أن يحيط بها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقر للبشرية أن تنتمي إلى جنسه وأن يكون هو منها وأن تكون هي من نوعه إنه صلى الله عليه وسلم عاش الحياة لغيره ولم يعي ولم يعيش لنفسه في يوم من الأيام عاش سيرة طويلة كتبت وصطرت ولكنها لا تزال وستبقى مستلهمة وموردة لكل ضامئ إلى يوم القيامة يأخذ منها عبرة ويستلهم منها درسة ويقف معها موقفا ولذلك هذه الأيام هي أيام هجرته وأيام بعض تاريخه وأيام بعض, وأيام بعض بطولاته وأمجاده إنها النبوة التي لا شك فيها فدرة الأنبياء وصفوة العقلاء وخلاصة البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصة البشرية من بعده أصحابه الذين آزروه وفي الغار ناصروه وكانوا معه في كل موقف من المواقف ولكن الهجرة ليست مجرد وقائع تروة ولا أحداث تحتى إنما فيها مشاهد مشاهد ما وراء القصة ومشاهد ما وراء الحكاية أولا مر علينا عام هذا العام سبحان الذي قلب الليل والنهار وذبر وصرف وقضى وحكم ونفذ وسير مضى عام والله يقلب الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار مضى عام تجد أهل بيت يزفون عروسا وآخرون يشيعون ميتا مضى عام دار تفرح بمولود وأخرى تعزى في مفقود مضى عام وأمتنا حبل بالمشكلات مدخنة بالجراحات تتوانى عليها الضربات ففي الأرض المباركة معاناة وقصة وصلف وطغيان ودماء ترى ومقدسات تلتهف وفي العراق احتلال ودمار وتخريب ومقاومة صامدة والأقليات المسلمة قضاياها معلقة ومشاكل المسلمين بالداخل نسيجهم ممزق ومقصع إنها معاناة كبيرة مضى عام وطوية سنة هجرية تطرمت أيامها وتقطعت أشناؤها وتفرقت أوصالها سنة كاملة وعام كامل مرة ونحن فيما نحن فيه لم يحصل فينا التغيير ولم, ولم تحصل فينا النهضة ولم يحصل فينا التقدم نحو الأمام نحو القيم ونحو معالي الأمور درس ينبغي أن نعالج منه واقعا أليما وحكاية معاصرة نعيشها ويعيشها كل مسلم أولا في وجدانه حيث التناقض بين الشعار والقناعة والعقيدة وبين الممارسة واقع يعيشه كل مسلم في عدم جدية وعدم استخامة جادة على الإسلام وفي تعامل مع الإسلام التعامل المزاجي للتعامل السرعي نأخذ منه ما يحلو ونلقي منه ما لا يتوافق مع أمزجتنا وأهوائنا إن الأمة يلغي أن تأخذ من دروس الهجرة أن أول الدروس الهوية لماذا أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة لماذا أخرج من مكة ألي سوء تقديري ألي سوء لساني لماذا أخرج من مكة أخرج لقيمه واعتزازه بدينه وصموده بثوابته هل عاشت الأمة ذات الثوابت؟ وهل تعيش الأمة ذات التمسك بذات الثوابت القديمة؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم إنسا عظيمة ترك كعبة مشرفة وبيتا عتيقا مجيدا وبلدا طاهرا شريفا لكن المبادئ أغلى والقيم أسما من ذلك كله خرجا وهو منكسر القلب يقول لمكة انك من أحب بقاع الله إلى الله ومن أحب بقاع الله إلى نفسي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت ترك النبي المباني ليبقي على المعاني فأين معاني الأمة التي طرز وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الذي هو أحق الناس بها من غيره لأنها إلث إبراهيم وقواعد إسماعيل لكنه لا يعبه بالشكليات ولا يقف عند مجرد الصور إنه خرج من مكة لأن ما يملك أعز من بكة ومكة لا قيمة لها بغير توحيد ولا قيمة لها بغير دين ولذلك إن من الدروس العظيمة المحافظة على الثوابت وعلى الأمة في أنحاء المعمورة أن تستنهض لثوابتها لقيمها أن تعلم أنها مسلمة أنها ليست إفريقية ولا عربية ولا تركية ولا غيرها من القوميات إنها أمة مسلمة قبل أن تكون كل شيء والهجرة جسدها له المعاني معاني التوحيد ثم معاني الوحدة ما نهض الصحابة وقادوا الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن توحدوا في بوثقة واحدة استعلوا على النعرات وانصهروا في بوثقة الإسلام هل هذا يكون لنا؟ هل يمكن أن يكون لأمتنا المتفرقة؟ الممزقة؟ المقصعة؟ هل يمكن أن تتوحد الأمة؟ ولا ولا يمكن أن تعيد الأمة مجدا ولا أن تقارع عدوة ولا أن تتصر في معركة سواء كانت معركة فكرية أو ثقافية أو إعلامية أو أسكرية إلا إذا ما كان لها توحيد وهوية وكانت متوحدة في نفسها الهجرة نصرت الأمة بمعنى يين أساسيين التوحيد والوحدة توحيد الملة توحيد العبادة توحيد العقيدة وتوحيد الأمة في بوتقة واحدة انظر إلى عالمنا إذا تكلمنا عن الدول سوف تجد كل دولة لا ترضى بأختها حس كده خلي لو قلنا نتوحد مع المصريين الناس يقول لك الحلب الحلب دير ما فيه فايدة هل نتوحد مع الخلجين يقول لك عرب مغطعين نحن ذات أمارات بهم وهم يقولوا علينا نحن عبيد كلنا الجعليين والشوائق والضناقل والفوراويين وناس جنوب السودان وناس السرق كلنا عبيد عند الناس دير بتوحد جهه هو احنا ما راضين بالمصريين دي والمصريين ما راضين بنا ونحن ما راضين بالسعوديين والسعوديين ما راضين بنا يا عسانا قلت اي دوله تقول اجل شيء يقول لك عجب ناس الخليج بجم ما عنده فهم العرب مقطعين المصري حلب ها ونحن نحن ذات ما راضي برقبتنا كل ذل عند راي اي اجل الجسم أي دماعة تمزقت يا أخي معقول هل هذا واقع نحن في السودان في رغبتة. كمسلمين ما قادرين نتوحد وإنه ينبغي أن نعلم أنه إذا مر علينا هذا العام الهجي ولم نتوحد والله أحيانا ينتاب لي الشعور أننا نحتاج أن نتوحد إذا مع كل من يقول لا إله إلا الله فقط بغض النظر عن تفاصيل يعني أنت مشعور لما انأخذ من جونقرن وأجندته إخواننا جونقرن زول واضح ما قال بجي أدخلنا قال جيشان السودان الجديد بدافع عن أشياء يراها الناس أنها رمزية الدينار عملة إسلامية أو عربية الجنيه ماله نرجع للجنيه الثاني هو عنده أجندته وصرح بها في احتفالات الساحة الخضراء قبل أيام وخاطب دونقرن الاحتفال بموبايله هتف النصارى قالوا لا أذان ولا كيزان في السودان بعد الآن كلام واضح لا أذان ولا كيزان الكيزان عرفناه الأذان ما له لا كيزان لا كيزان جميل لا أذان الأذان ما لا أذان ولا كيزان في السودان بعد الآن كلام واضح لما تسمح هذا الكلام ينتابك احتاس قوي في دواخلك أنك تحتاج لأي مسلم بغض النظر عن لونه وطائفته وجماعته وحزبه وعرقه ولونيته وقبيلته أنك محتاج أن, تتو أن تتواسق معه لمرحلة خطرة من أجل حفاظ على كليات الإسلام ومسمى لا تفاصيل الإسلام وجزئياته من محافظة على مسمى الإسلام ولذلك الوحدة الإسلامية تجلد وتجسدت في كل مراحل السيرة خرجوا من مكة تركوا الأهل والعشيرة وذهبوا إلى المدينة حيثوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وتجسدت, صو... وتجسدت معاني الأخوة وصور التلاهم في أبها وأزها وأحلى حللها وصورها وأجملها سعد بن الربيع آخ عبد الرحمن بن عوف وطرحة ابن عبيد الله آخاه كعب بن مالك وأبخل الصديق آخاه خارجة بن زهير ابن زيد بن زهير وعمر بن الخطار آخاه عكبال ابن مالك وبلال بن رباح آخاه أبو رويحة تآخوا أخوة عزيبة ولكن أين أخوتنا الخزرج والأوس بينهما حروب طاحنة توحدوا والمهاجرون غير الأنصار توحدوا هل يمكن لاخواننا في دارفور وفي شرق السودان وفي غيره ان يتوحدوا معنا جميعا أو أن نتوحد معه إن لم نفعل ذلك فلن نستفيد من من العث من, ال من الهجره النبويه الا عثله الخميس الا عثله فقط اشيل استفاد الشعب السوداني كله من الهجرة من, من الهجره انه اجازهم الخميس وما شاء الله مش الجناين ومش ال, ال, ال, ال بيسموها شو الرحلات مش الرحلات وقضوا ايام سبعه وانتهى الكلام بس لكن إذا لم يتوحدوا لم يستفيدوا من من الهجره شيء إن من مشاهد السيء من مشاهد الهجره فيه. ان عظيمه هجره الصحابه الذين هاجروا وكان اولهم ابو سلمته عبد الله ابن عبد الاسد المخزومي ثم هاجر بعده زوج ليلى بنت حثم حسن بنت حثم ابن غانم وهو عامر ابن ربيعة وهي اول امرأة هاجرت هي ليلى اول امرأة هاجرت ليلى بنت حسمة ابن غامل ومعها زوجها عامر ابن ربيعة واول من هاجر واول من وصل المدينة قبل مصعب وقبل غيرهم وصل ابو سلمة ثم جاء بعد ذلك طلحة ثم عمار ابن ياسد ثم جاء عمر ابن الخطاب في عشرين راكب ونزلوا جميعا في بني حارث بن من الخزرج وجميعهم كان يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفه لانه اكثرهم قرانا واي صحابي جاء قال يا رسول الله انا ذاه قال له هاجر جاء ابو بكر وقال يا رسول الله اذا لي قال لا بعد عسى الله ان يجعل لك صاحبا فوقع في نفس أبي بكر أنه هو فذهب وأعدى الراحلة وبدلا من راحلة أعدى راحلتين وأتى بالراحلتين وأوقفهما وهيئ نفسه قالت عائسة رضي الله عنها ما عقلت يعني مما فتحت إلا وأبواي يدينان بالدين فتحت في مكة مما قامت مما فهمت وعرف تتكلم لقدت أبوه مسلم وأمه مسلمة وما يمر علينا يوم إلا ورسول الله يأتينا بكرة أو عشية يبجون بالصباح يبجون بالليل قال وذا مرة أتانا في نحر الرهيرة جاهضهم الشمس حارة استغرب قالت وفي وعند أبي بكر أسماء وأنا معها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي يا أبا بكر أخرج من عندك قلت له إنما هم أهلي عائشة وأسماء فقال له أذن لي بالهجرة الهجرة بمواعيد الصحابة كلهم مردون هو لما قال له ما يصرف إلا بأن الله يقول ما يصرف إلا أنه يقول مواعيد لي فعذاته ويكون معه الشيء ده مكتوب منتهي الله جلّه فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله قال نعم قالت عائشة فما شعرت أن أحدا يبكي فرحا إلا لما رأيت أبا بكر يبكي يبكي من الفرح لأنه سوف يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الهجرة ليست انتقال مظف أنا أرى كثير من الناس يهاجرون يقولون حولنا أمشي جبة لم لمعافشا وقوى أعمل حاجاتك وجيب أعمل هاجر مشى نقلوا مصدف نقلوا جبا ساهل جدا واحد من مطرة ودهبوا رفدان واحد من نيالة جابوا الخرطون بفرح طبعاً دا بيجيبوا الخرطون دا بفرح وقدون من الخرطون يقول ليه دايرين باع عدوه في في الشغل بيتلم كلها بالطيارات وبالعربات السمحة وب... وب... والمصدفين الكبال بيتدول حقا تذكيرا حقا أولادهم وكلهم لكن هذه ليست تجرة انتقال موظف إنها معاناة طريق وإنها مخاطرة لأنه سوف يهاجر مع رجل مطارب مهدر الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع المسافة من من, من, من, من من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة قطعها وعمره خمس سنوات مع أمه حيث ذهبوا ليزوروا قبر أبيه ذهبت به أمه آمنا بنت وهب ليزور قبر أبيه وقد مات في يسره أو بالقرب منها فذهب طفلا صغيرا مع أمه في أحضان أمه من أجل أن يزور قبر أبيه وفي الطريق تعبت أمه وأصابتها الأهمة فماتت ودفنت بالقرب من قبر أبيه فرجع وحيدا إلى مكة وكانت في السادسة من عمره والآن يهاجر وقد بلغ الثالثة والخمسين ولكنها ليست هجرة ليس ليست ليس ليس سياحة وليس مجرد انتقاد إنها معاناة حقيقية ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام وقال أو بكر لقد أعددت الرواحلة أو أعددت الراحلتين خرجوا بخوخة يعني بالباب الخلفي من بيت أبي بكر وواعدوا عبدالله بن أريقر أن يأتيهما بعد ثلاثة أيام عند ثور عند جبر ثور وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار وفي الغار يتمزل القرآن يصف حتى ما بداخل الغار دعك عما بداخل الغار عما بداخل النفوس من الهواجس والمخاوف دعك عما في داخل الغار يتكلم عما في داخل الصدور إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أراد الله الهجرة ليفوز أناس كأبي بكر كان عمر رضي الله عنه يرى بعض الناس أنه أفضل من أبي بكر لأنه نشر الإسلام ولأنه ولأنه فعل لما سمع عمر أحدا يثني عليه ويرفعه فوقع ببكي بكى عمر رضي الله عنه وقال له لليلة رسول الله في الغار أفضل من ابن الخطاب وآذي الخطاب جميعا وعملهم بس الليلة قضاء في الغار دي كان جابوا عملي في إسلام كله عملته وعمل أهل كلهم في الدين وجهادنا كل خدته ليلة أو بكي بص في الغار تمح الشغلة دي كلها يا أخواننا ينبوي شيء أن الله عز وجل خلق البسر من طين ونحن كذلك ومن من الطينة في الدنيا كلها خلق الله آدم وكل سلالة خرجت من آدم خرجت في جهة من جهة الأرض ومن طينها وحكمة الله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يكبر أحدكم في طينته التي خلق منها أي ابن آدم خلقه من جهة من طينة معينة البندة الهو فيها كان طينة ما فيها ما يلدفن فيها الله بنا يشترقه يودي محلة تانية لأنه يدفعش أن هناك يعني أي ذول يدفنوا في حلة خواجة في مقابر هنا في المقابر دي تأكد إنه المحلة اللي حتطلعوه منه نفس الطينة اللي خلقه منه الطينة اللي في الحجرة فتعت عائشة الله خلق منا الرسول. ودفن في الرسول كون دفن فيها عبد الواقع عمر قال ابن حجر في شرح الحديث ذل على أن الطين التي خلق منها رسول الله هي الطين التي خلق منها أبو بكر وهي التي خلق منها عمر لأنه يكبر كل بل آدم في طينة التي خلق منها إذن طينة رسول الله عدفت من الذي قبض أو قبض معه في نفس الطينة في نفس الحجرة يا أخوان أوضة طينة رفو كتير طينة الأوضة واحدة بس فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من طينة تأكد أن ذات الطينة خلق منها الصديق وخلق منها الفاروق رضي الله عنكم أجمعين وفي الغار يأتي أهل الشرك يبحثون عنه وأبو بكر يخاف على رسول الله لا على نفسي يقول لو نظر أحدهم إلى, أحدهم إلى قدمه لرآنا وهذا الصحيح انت تستغرب بتقول ليه الزلن معايا ليه قراءه بيشوف كيف أنغار ما قدامه لا أنغار شكله لو مشيت شفت إيزة بلان أنغار شكله أنه يرأنه إذا نظر إذا نظر إلى قدمه سوف يرى أقدام أبي بكر وأقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثقة رسول الله في ربه ليست كثقة أبي بكر ولا غيره ما ظنك باثنين الله ثالثهما شيء عجيب في الهجرة تتجلى معية الله ولكن أهم ما فيها أن الإيمان والتوكل والاعتماد على الله لا ينافي التخطير والأخذ بأسباب المادية نعم اتخذ الراحلة وتخفى في الغار وقد استعجر خريتا يعني شخص ماهر بالطرق ومشرك على دين قومه ولكنهم آمن ولكنهم أمنوه على أنفسهم فأمنهم عهدا وميثاقا ولم يخل شعج المشرك. والمشركين كانوا يمرون مع الله صلى من ما رسولهم بكثيه لكن الدون كلمة معناه الدون كلمة وهذا الخريط عبد الله بن أريق وعدوا فعلا بعد ثلاثة أيام واستمرت الهجرة خمسة عشر يوما خرج النبي من بيت أبي بك ليوم الاثنين ومكت في الغار ثلاثة أيام وأخذ في الطريق عشرة أيام وتزيد يوما 11 يوم في الطريق دخل المدينة يوم الاثنين التي بعدها طلع الاثنين الجابها الله في الشارع في الطريق الاثنين التي بعدها خمسة عشر يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وقصة سراقة الذي غاصت قوائم فرسه وصراق لما رأى كتب له المسلم كتابا ولما لم يجد أعطاه ثاما من كنابته على جدا أشار به إشارة ويوم فتح نبكة بعد حال يجب عشر سنوات جاء صراق وقدم الجل فقال النبي أعطوه فإن اليوم يوم بر ووفاء وصراق لما رجع أي زل يقول له في الطريقة؟ قال له انا فتشت الطريق ما لقيته ام فتشت بالطرق الثانيه فضل له وكان في اول النهار جاهدا عليه وفي اخر النهار صار جاهدا معه يعني صار يدافع عنه ويدافع عنه الناس ومر على خيمتي عاتكه بنت خالي المعروفه بام معبه و وصل المدينه واهل المدينة يا سبحان الله تخرجه مكة طريدا وتستقبله المدينة جزيلة طروبة شيء عجيب يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأجل الدعم ولا لأجل الراحة ولكنها مرحلة من مراحل تاريخ الإنسانية جمعا شيء عجيب أعظم كتاب في الرياضيات اسمها هذا الكلام اعظم كتاب في الرياضيات يدرس في امريكا اعظم كتاب الرياضيات المرجع الاساسي للرياضيات في العالم كتاب كتب واحد خواجب لكن اللي يبدو ان الخواجب فهمين ديننا اكثر مننا الخواجب ده عامل خريطة زمنية تطور علم الرياضيات جاء سمس كده في تاغور وضع نظريته وسنت كده جاء ليوث وضع قوانينه سنت كده اينشتاين جاب النسبيه جاب القوانين كلها جاء في 622 من تاريخ تطور الرياضيات الهجره النبويه أنا ما صددته الكتاب كتاب رياضية أدخل الهجر لنبوي شو هو يرى أنه لولا الهجرة لما كان إسلام ولولا الإسلام وعلمائه لما كانت هناك رياضيات باختصار التاريخ الوقت بالحقين الثاني ما في نظرية جديدة كل النظريات البعادة جاءت من علماء المسلمين ودلقوا مسلمين مئتين لما انحصلت هجرة فبالهجرة دخل الناس في دين الله أفواجا وبالهجرة صار للإسلام دولة وصار لإسلام علوم وبعلوم الإسلام تطور الرياضيات وهي حقيقة عجيبة تخيل في التاريخ أهم تاريخ في علم الرياضيات في أكبر مرجع بتاع خواجة كافر ملحي في أمريكا الهجرة النبوية أهم حدث في تاريخ علم الرياضيات معقول؟ ومفروض يكون في الكيميا وفي الفيزياء وفي الطب وفي الدغرافية وفي كل العلوم لأنهم هم الذين نشروا العلوم في العالم والعالم عال عليهم عال على العرب ولكن ماذا كان يساوي العربي ماذا كان يساوي العربي بغير نبوة وبغير رسالة وبغير قرآن وسنة ماذا كان يساوي العرب شيء عجيب الهجار النموي معاني متفجرة ومعاني ذاخرة إنها ليست معاني عادية إنها معاني كبرى ولذلك المدينة تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يخرجون كل يوم إلى الطرقات ينتظرون لسلم حتى إذا جاء النهار واشتدت الشمس والحق رجعوا إلى بيوتهم وفي اليوم الذي أقبل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوانا حدث الهجرة حدث يمكن أن نستفيد منه أن كل, كل مسلم يمكن أن يكون له دور أي مسلم يمكن يكون عنده دور أسماء من تأبي بكر كان لها دور بعد ثلاثة أيام جاء عرفت محل ما ماشين جابت الزاب بتاع الحداشة اليوم حياة متشتارع الحداشة اليوم جابت أكل كثير لكن هذا تربط الصفرة بالناسبة في كتب السير مكتوبة صفرة صفرة صفرة صفرة الواحدة ده تربط الصفرة لم تجد فشقت نطاقها وربطت الصفرة على الذعيف من أجل أن يأكلوا هذا في الطريق وعامر ابن فهيرة كان بغنمه والله أخوانا وبكر الصدق هذا مفزل بحصله في الأمة ده نهائي غنم مشغاله في الدين واولاده عبد الله بيجني معه لحد بالليل الساعه 2 صباحا يرجع مكه كانه باق فيها يسمع الاخبار يجيه بعد الساعه 10 بالليل يورونه كلها عبد الله ابن ابي بكر واسماء وعائشه مولاه خادم مشغال معه عامر بن فهيره كان رابعهما في الهجره أردفه أو بكر رضي الله عنه خلفه أو بكر صديق غنمه وأولاده وقروشه والراحلة حتى الراحلة لما أتى بها لما نجو في اليوم الثالث أبى رسول الله أن يركب قال بالثمن قال هي لك يا رسول الله أنا وحقها لك قال لا إلا بالثمن فلما أصر قال له أو بكر بالثمن الهجرة أي ذا يمكن أن نعب يمكن أن لنصرة الدين ثم المدينة دخل الناس البيوت أين في بني عمر بن عوف أول بيوت لا جل يا إخواننا أرسل ما نزل أول حي المدينة نزل في ضواحي المدينة في بني عمر بن عوف في يهودي طالع فوق النخيل بتاعه شاف ناس جائم من قال يا بني قيلة قيل دي حببت الأوسر الخضرج الأوسر الخضرج أولاد أمه أبو أمه قيل بلتكاهل ابن عذر قيل دي حببتهم كلهم يا بني قيل هذا جدكم الذي تنتظرون الناس طلعت الشوارع تتدفق بتلقائية ما قلوا عندنا مسيرة الساعة المعينة في جمارجين ما قلوا لهم براهم جمارجين بسلقائية عجيبة جمع الجيم لما وصل ابن سلم فيها الاثنين والثلاثاء والارضعاء والخميس والجمعة خرج منهم الجمعة صباحا من بن عمر بن عوف أسس أول مسجد أستثى على التقوى في الإسلام كله لمسجد أستث على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد قباء ونزل النبي عليه الصلاة والسلام على كلثوم ابن وكلثوم مات بعد أن نزل النبي عنده بأيام وأسعد ابن زرارة أبو أمامة أول من بايع النبي سلم في, في بيعة الأعقم الأولى والثانية وكان سيد قومه مات أيضا بعد ذلك ومات البراء بن معرور هو أحد المبايعين هو الذي قال ذي بسلم إننا نبايعك على قتال الأحمر وال وال والأبيض وإنه إذا ما تمكنت أتذرخنا للناس قال الدم الدم الهدم, الهدم الهدم البراء بن معرور مات قبل أن يأتي رسول الله إلى المدينة شيء عجيب والله رجال رجال عجيبين بنى المسجد والصلاة في مسجد قباء بعمرة وكان رسول الله كل ثلاثاء وسب يأتي قباء من مسجده إما ماشيا وإما راكما ويصلي فيه هو على بعد ثلاثة أميان من مسجده صلى الله عليه وسلم قعد نزل في بيت كلثوم ابن هد ونزل أبو بكر في, في بيت خبيب ابن إساب رضي الله عنهم جميعا وقعدوا الجمعة أمرت أدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف ديك بني عمري بن عوف بعد طواله من تماشى على جهو المسجد بني سالم بن عوف أدرخته الجمعة فنزل في وادي يسمى وادي رانونا فصلى بهم أول جمعة في الإسلام على الإطلاق مش أول جمعة في مدينة مما بيجن به ما صلى جمعة أصلا بالناس لأنه ممنوع كان في مكة 13 سنة ما صلى جمعة ممنوع كان أول جمعة صلى ذهن الوادي يا السلام لكنها جمع بدأها رسول الله بالحمد والثناء على الله ثم شهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله ثم أخبر الناس وقال الآخرة خير لكم وأبقى وإن من خاف الآخرة اتقى الله فأوصاهم بتقوى الله بالسر والعلم وقال لهم كلمة عجيبة قالوا عادوا أعداء الله كانت خطبة بليغة وقصيرة ثم خرج النبي سلم ومر ببني بياغة قوم من, الـ من, الـ من الأنصار والأنصار لعدها السلام على جامع من وصل قال له المدينة جوا والناس على الطرقات والنساء من على الأسطح ولا يميزون بين أبي بكر وبين رسول الله ولأن أبي بكر كان يتحرك ورسول الله لا يتحرك فالناس كلهم قالنا أبي بكر هو الرسول فلما جاءت الشمس أخذ أو بك لداء وغطى رسول الله فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم قاعد ساتم دنج الراس مر ببني بياذا وماشي وجه الناس يجي فوق. يقول لو عندنا العدة والعدد يقول دعوها فإنها مأمورة الناجر خلوها مر على جميع الأنصار حتى أتى على بني النجار وفي بني النجار الناس يلد النسوان في الصطوع النسوان الماما رجل واختي بفوق بالحية بعينه في رسول الله يا اخي منظر منظر ينبئ للدين رب يحميه لو أبته مكة فإن الله قيض قلوبا في المدينة شيء عجيب بالله حب ما عاجب ما نزل أول ما وصل موضع مسجده بركت الناقة فلم ينزل ثم قامت الناقة وذهبت غير بعيد وعادت وبركت موضعها ثم تنهلح الناقة تهزه ثم ضربت بجرانها بضنبة رمض ضنبة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل طوالي الشيء ده ما أدين من مواقف الله يوفق تكون زور جدامي تعمل طوالي طوالي في زور جرى شال الرحال الحاجات العفشة في الناجة شال وشال السري ده اسم الرحم ودخل به اسمه زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري فأبو أيوب ضمت داره نورا تجلد وبه الأفراح حلت قال رسول الله المرء مع رحله ونزل عند أبي أيوب مكث عنده شهرا كاملا شهرا كاملا مكث عند أبي أيوب والله يا أبو دفاس فوز كان عجيب وكان بيته داراني عند سطوح فجعل مسلم على, على, على الأرض وصعد السطوح وكان يقول يا رسول الله إن نفسي لا تطيب لي أن أمشي بأخدامي فوق رأتك مع أنه في حيث قال يا أبا أيوب إن الناس يأتونني وإني ما لا وأحب أن أشق عليهم الناس يجي يشوفوه ويزوروه ينزلون من فوق كل مرة ما بيجبسه فكان يقدم له الطعام وكان بعد أن يأكل للرسول الله يأكل الفضل ويسأل الذين أكلوا معه أين كانت أصابع رسول الله يجتبعها يلتمس البركة وحتى من جملة ذلك أنه أتى لطعام فيه ثوم فلم يأكل منه بسلم شيء فلما رأى الطعام وافغا عاد إليه وقال طعامنا لم يعددك قال لا ولكني لا أكل ثوم قال ولا تنهانا قال إني أناج ربي دوما والله يا خي شيء عجيب وموضع والموضع الذي بركت فيه الناقة كان مربدا لغلامين يتمين سهل وسحي فأرسل النبي إلى بن النجار فرحانين فرحانين فرح ملج لجا بنات صغار سفة بغنم يقولا نحن جوار جوار يعني جوار صغار نحن جوار من بني النجار يا حب محمد من جار مرسوطات من الجقعة جنبه فقال رسول الله والحديث عند ابن ماجا يعلم الله أني أحبكنه زي من تحبوني قالوا أنا برضو أحبكم فأراد أن يشتري المربة أي غلامين اليتيبين قالوا يا رسول الله هو لك ما بنا شفوا لا تعريف فنحن وهبناه أبى رسول الله ودفعته ثمنا وموضع مربدس اليتمين وحيث بركت الناقة مسجد من أعمر مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام إلى يوم القيابة والله إن فيه اليوم من الزين والأنوار والجدران والمزاح والبهاء الشيء العجيب إنه المسجد النبوي وبالقرب منه اتخذ في عجرة أصحابه وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا كانت المسجد ودوره وانطلاقته في تصحيح كثير من المسيرة وفرط الأمة بشخصيتها الدينية السرعية لتكون أمة معتزة وفقورة بذينها ماذا تراني أقول أمام هجرة تتفجر معانيها أمام هجرة غزيرة الفوائد جليلة المواقف عظيمة المشاهد فيها معادل الرجال وفيها مواقف النساء إلا أن نقول الحم لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنته سبحانه وتعالى وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم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 اعتزاز الأمة لشخصيتها وتفرودها وذلك لما وثق عمر لتاريخ الأمة وجعل لها تاريخا بالهجرة النبوية وأرخ لها بالشهور العربية يوم أن ضاعت الأمة اليوم وفقدت عزها ان سألت أحد الشباب أو الأفصال أو الكبار أو الموظفين ممن يتقاضون المهية في أي شهر نحن سيقول مارس أو فبراير أو أبريل ولن يقول محرم أو صفر ذلك لأنه شهر ما عندك نفق قال لكم اتعد ايامه والمؤمنون لهم في الشهور العربية رمضان ولهم فيه محرم محرم الذي أسماه رسول الله شهر الله الاصل والذي يعد صيامه من أجل الصيام بعد شهر رمضان مباشرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله محرم شهر الله الاصل الذي تدعونه المحرم وفيه عاشراء العاشر من رمضان أغرق الله في هذا اليوم فرعون ونجى فيه موسى وكان رسول الله يصومه اعتزازا وفقرا ويقول نحن أولى بموسى منهم وعندنا فيه ثلاث أيام بير يتحراها المؤمن إن كان من أهل الصيام فلذلك حريص أن يعرف أول الشهر حتى لا يختلط عليه نصف شهري لأنه من عواده وصوامه أما الذين لا يصومون ولا نفقت لهم في الشهور العربية ونفقتهم المادية في الشهور الإفرانجية في مارس أبريل لعرفوا الليلة يوم كم والما هي باقي لا كم لكن أما الشهور التي فيها عبادات فيها أشهر صرر الحج أشهر معلومات رمضان شهر يصار محرم سهر في كذا لا يصومون في ثلاث أيام بيط من كل شهر الصوم فيها من السنة هذا لا يرتادونه ولا يعتادونه أراد عمر رضي الله عنه أن يرينا أن الأمة شخصية مستقلة فجعلها شهر ولكنه ما أرخ من الميلاد النبوي ولا من البعثة النبوية يوم أن جاء جبريل في الغار وقال اقرأ إنه جعلها من الهجرة لأنها تاريخ فاصل وحد فيه انتقال وفيه عز بالإستائج والمسلمين وبدأت وبدأ التاريخ يوم واحد من الهجرة حصل كذا يوم واحد من الهجرة لا يجب تعرفوا يوم واحد من الهرعة الصلاة كانت 2 2 2 كلها الظهر 2 والعصر 2 والمغرب 2 والعشا 2 كلها كانت 2 في يوم في السنة الأولى من الهجرة جعلت جعلت ظهر 4 والعصر 4 وجعل المغرب 3 والعشا 4 وأبكيت الفجر على ما هي عليه ذا في السنة من الهجرة ومات فيها كلثون ابن هذ ومات فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه الهجرة ماذا عسايا أقول عن هجرة تريد للأمة شخصية مستقلة لا تنهزم أمام خصومها وأعدائها تعتذ حتى في تاريخها مش جون ماسك في الديناء والجنيه نحن ننصد تقويم الهجري ده. وما أكون مبالغ لو قلت لكم السنة الميلادية كان فيها من الزخم ما لم يكن في بداية السنة الهجرية ما أكون مبالغ الله يا أخي السنة الميلادية دي الشوارع مليانة والحمد لله ما حصل في السنة الميلادية ما يشبه السنة الهجرية أفضل من العبر ومن الضياء ومن ومن لن يحصل الهجرة فيها اتزاز الامة بتاريخها وبقيمها وبحضارتها وبإرثها ولعل الماضي معبر وجسر للمستقبل والذي لا تاريخ له ولا ماضي له لا يمكن ان يكون له حاضر ولا يمكن ان يكون له مستقبل ثم الأنصار الأنصار قال عليه الصلاة والسلام الناس دسار والأنصار شعار في الصحيحين الناس دسار اللبس البد. التبس ببرة الأنصار شعار ده اللبس البربس الإنسان بجوه يعني هم ناس اللحم والراس ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولو سلك الناس وادية وسلك الأنصار وادية لسلكت وادي الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار في البخاري آية الإيمان حب الأنصار يخرى أنصار لا كيف فعندنا موقف الدين عندنا موقف هذه المدينة وهذا الاستقبال الرائع وهذه النصرة الفريدة المتفردة أيها الأحبة الهجرة باب عظيم وكتاب كبير هذه بعض دروسه وبعض ملامحه وبعض مشاهدي هذه الهجرة العظيمة عسايا أن أكون قد وفقت إلى إشارات وإلى خطوط عريضة في قضية من أعظم قضايا الأمة الإسلامية وتظل الهجرة قائمة إلى يوم القيامة لا هجره بعد الفتح ولكن جهاز ونيه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال صلى الله عليه وسلم وتبقى معاني الهجره بهجران النفس وهجران الباطل وهجران الضلال والهجره من من الحرام الى الحلال من الشرك الى الايمان تبقى هجره بالمعاني وبالتضحيه وبالشداد وبالفداء وتبقى الهجره بكل معاني المحافظه على الدين تبقى الهجره في تربيه الابناء تبقى الهجرة في المساجد دروسا وعبرة وصلوات واستقامة أيها الأحبة أعلنوا شيئا مهما هذا المنبر نرجو ونأمل أن يكون منبر توجيه وإرشاد ومنبر نصيحة وبيان الغرض منه هداية الناس والمساهمة في نشر الوعي ولكن قد يعتلي هذا المنمر معتلي فيشتد في العبارة ويغلر في النظر وهذا ليس من منهجنا ولا ديننا لأننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعفوا عنهم واغفر لهم وسامعوا واشنوا وشارعوا في الأمر فإذا عدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قيل في الجمعة الماضية أن بعض الذي صلى صلى وكان في لضه بعض الشدة على الناس قد تكون الأمور حقائق وقد يكون كلامه صحيح في كلياته وجوهره وفي معانيه ولكن قد يكون الأسلوب في شيء جارش للناس وليس هذا من الشرط أن يبين الحق وأن لا يجامل فيه هذا هو الصواب ولا يخافون لو تلائم أهل الحق الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ولكن عليهم أن يبذلوا الأسلوب الجميل والكلمة الطيبة لأن الغرض ليست تنفذ الناس الغرض معالجتهم والطبيب يحتاج إلى مدارات المريض ليقدم له الدواء وإن كان مره وإن كان الدواء قاسية يحتاج إلى تخديره ولا إعطائه بل من أن يتحمل مقاسة الدواء والدواء هو الدواء في تركيبه فاعتبر لكل مسلم جرحت مشاعره أو بلغه كلام يسوءه لم يكن القصد ولا قصد أخينا الذي تكلم أن يجرح أحد إنما, هو إنما هي حماسة الشباب والمنكرات المنتشرة والمفاسد في العقيدة ولا سيما الشلط وتقديس البشر وعبادة الناس وإعلاء القبور والوسنية الأقرب إلى الوسنية بالتعلق بالأحجار والراجاء النفع والضر منها هذه المشاهد جعلته يتحمس ويقول هذا الكلام هي مشاهد باطلة وحقا هي من الإسلام في شيء لكن على الناس أن يعوا أن, أن, أن, أن هذا الأمر لم يكن مقصودا أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يبارك وأن يعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على خلقها رحبها رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تترككم إذ خذلهم الناس يا رب العالمين اللهم إن أهل الأرض خذلوهم فلا تخذرهم يا رب العالمين اللهم أيدهم بتأييدك ووفقهم بنصرك يا رب العالمين اللهم اخذ عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم إن أمريكا قرر وإن إسرائيل تجبرت اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم وحدك لا يعجزونك اللهم عليك بهم وحدك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم إن هذا بداية عام جديد اللهم اجعله لنا إيمان وأمن وسلامة وإسلام يا رب العالمين اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أصلح إمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أهدهم بكل خير يا رب العالمين واصرف عن ديارنا وديار المسلمين كل سوئنا رب العالمين اللهم من أتانا يريد تنزيق أمتنا ويريد نشر الفساد في دياننا ويريد تدمير شبابنا ويريد نشر الفساد اللهم عليك به يا رب العالمين واجعل تدبيره وتدميره اللهم احمن نساءنا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين اللهم حصل الفتيات بالحجاب واسترهن بالطبيع والفضيلة يا رب العالمين وبرعى المتمعاتنا السوء والفساد والانحراف والانحلال والإباحيه والضلام يا العالمين اللهم ايد الحق يا العالمين في هذه الديار اللهم قو الاسلام يا العالمين اللهم اجمع كلمه المسلمين اللهم اوق اللهم نار الحرب في دارفور يا ربنا اوقف نار الحرب في دارفور يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفيها يا رب العالمين اللهم اخفي اللهم اخفي مشاكلنا في في شرق السودان يا رب العالمين اللهم الف بين قلوب المسلمين اللهم وحد كلمتهم واجمع صفهم يا رب العالمين اللهم اللهم اصلح بينهم اللهم لم شملهم افتعد بينهم يا رب العالمين ووحدنا سبل الرشاد صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقوام